إن الحمد لله نحمده ونستعنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهبه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه ومن طبعه بصال إلى يوم الدين أما بعد عن بسؤال جميع تفسير كي قرآن كريم كهاء بلسي قينا الله بنا آيات بالله تن من سورة لحقاة قال تعالى إلى أخو يريد فلما رأى الرحى أدمرك ياركين هو حبابك يحارب دان حاله يهل مدكي إسي صوت دا طبي مستقبل أودية تهين ويالكو دان مدكي الكسو أهل دان هذا مدكي الصوت دا طبي حاربه ومده الصوت دا طبي عارب كاسو قال التعز في صوتك ما هذا كيوي استحتلتوا مدقد دجساتين به حبابك خيح ضبايلوي ضبا يشوف يا دحيله حباب وحباب وكسجيه الحباب كلالم مؤلم شركه حوتيه ضبا يشوف تدمرو بابيره يقول لا شيء شيء دمان بعمل ربي ها ربي قيت امر كيسنا كوبا بقنا هيدا فأصبحوا وحي مغدين ريرحات لا يرائنا لأركين إلا مساكين قريه دير ماهني قالت تعالى إلى وحويري كذلك أول مرنتاس أوكالي نجزي أول مرنين القوم قوم قوم قوم قوم المجرمين ادن iraay kooyna subhanahu wa ta'ala qul latimaama ya dabayshi veer adbab biiraay marka aydaan wax ay ku xirantay aayada ka horeeyay macnaahan ama eedraahan ugu xirantay saas aan ugu laabna aayada ka horeeyda iraahu ku timaama marka dabayshaas in ay yahay nitbab inayda shay قول شيء شيخ المانتس شيخ اس دنامث محله له جيده بيامر ربيا وشيخ ربي امراي اسال عن ربي امرين ادي مين بغيش شيء شيخ المانتس بيامر ربيا ربي, ربي جت انا كي سمقو بابينه ماركا وحا اي بابينه Panuun preårada ki ja tega oge, ühe en ne olague laagad juur. Suuretudariyud min sharee Ätalakus lay的话, Illa k harta tokarro He своих eal potlai see Schei ke te segimei, ca saat tush, al سيفون روحي كمتا المخصصات وعام كخصيصه شيء كثر او اي دون تمادو او اشي غير هذا الامر او اريد بابي وهذا يديه شيء قال الله ان كل خيره وحين الجنود من جنود الله فاصبحوا حين مقدموا إله الى الهي <تصفيق> لا يراينا لكن إلا مساكين يهودين ماهانا كذلك أضال مرين تسوكلا أليم نجزي وعن أضال مرينينا القوم قومك المجلين الدمبيريالك طبك الدمبيريال ووينيس كدبا شيء كفرادا ساسقوا أضال مرينيها وإليه قولوا يا أبنتو خاص كماهين يرعا المجلين قصتقوا حق ديته سداسا قلناه إليه إلي سبحانه وتعالى قف ك اراهي معنك وسياوا برني لكن نعمت ابوي اضونك اراهي سيو وحاكميد اه الى هي قلوب تيس ان دجيو تعبرون دليل دليل ان قف كن لو يناد قال وما كان ولا مؤمنة إذا الله ورسوله أمرا أن يكون اللهم الخيارة من أمره من مؤمنة يقبر مؤمنة مرهد إليه يا رسول كل سوى قدميان خيار مليه وهو جانسان هذا قفك المؤمنة قلب يسو سيدة اسمرك يدبتو الرنتاس وعيكوه جانبينة إذا دليلك استقصدنا هذا معارض عن الحين مسقنا أو سنقصنا نقوه جانسان هذا قولك خطر استولى ما كان دليل شرحه اي يقاو سندليل كيس اوين ودليل شرحه قاطه اكيد دهان اذا دهان اخلاق اهم واقفك اقول ديابطا بها وانقفك هلونك ددك او دروه وحين ارنت الله يا الرسول مصائب قفكه دينته كدشه وها او ايه حدود تنسى دكتور تعظيم الاشخاص والاراء انه القفوي قفل لوي وحال لوين فقي مذهب اللوي طريق اللوي فرقه القح لوين فعل قياس فرقته سقطت واح وين انت سكا انت سوا مصلح يد واحق مذهب كاسا اللوي اصوب كاس انتس هاي يلوي اكتسر هايجة سوى مصالحة مصيباله قدران من قفتها قدران مدهس عاجل الوحيد كان يدمرها دي اعتماده تقديس الأشخاص والآراق قفتها عن إنو الظهره شكسي او مدفع عمل كبلك هاي وصواب ام أساجة كبلك دليل مركو يمادو هاي يقل عبسا إلا هاي واله هو وادفة مرهبك وادفة دريقات وادفة دليل القرآن سأمرك وعرفه والتأويلين والليحين هذه الليحوة هي نبورة وكتشفينه والتحريحينه وحقه يرهدو كلا هدوه وآيه ومسوقه وسكالي صفه هدوه وحكاله وآيه وحي مهكدن بهوال الجارسيني دعسيز قد وصعره الفعب شرعه دلالته وضحاقه إنكيره دلالته الفعب سأصي الجارسيني نحن نحن نحن ايالا الايام كانوا ضكه قوالطله <تصفيق> وحاكمتها سيد ابو دولهين بيتعاد مركز تصره وحا كقولين يرب بيحق حق <تصفيق> هالجيرته <مثال> بيتعاقص انا هالجيرته بيتعفي عات الله عليه وسلم ان امه تست امه بس كل بطاعة ضلال بطاعة أولئك أقول للمكا بطاعة أجلسي سيء وبدأ بالبادية الدليل كشرعك إلقوا الفاتحة عربية هذا شرعك وقرانك يسمى كل سؤال رائحة التحريكي أقول حتى كسب معنى اللقاء العربية إكلها أقول للمكا أقول للمكا كل مصيري عموم كالتنستقم دماغ عاما آه ما أهم أقول للمكا بذا عا بابا تو ساي د عموم او هادين لا نغير بيتش او ذا وربي معني ما منش حدا ما انت اذا واقع كم يدوي كل شيء اكل هي شي كاس با بابا شو بابا اي وكتحيرتح اي دا بيوي ايكو اصلا شيء ما بوك هيدا بيوي دا ممكن واقع لكن وحكظت عن علمك بسعين والضعيف وحكو الواهي أن كل مفائد يدو أن أموه ورأي لأموها وقع علمين مبعا إلا الله وحكي الدلالات كذلك فنك أصول فقهك إلا الله تمام أصولك الفعاد كما يترين عن كله أي قصة الدارة أموه يتوستيقليك ماذا حتى اسكيب ده أصول ككوة القضاء وعشها إمام ابن المالك خلاصة بيسا وأن نحو ماذا عن وكل نذكر في الشمور وكلا كنتا جميعا بالضمير من صلاة سوى ماذا يقول وكل نذكر في الشمور شمور وأموم شمور وأموم سوى صاحب المراقه الفيل يسرسولكا سيقه ربك بلا بالله سيقه كل اول جميع وقدل وقدتل الذين لا تي الفروقي كل اول جميع وقدتل الذين لا تي فروعه مركا و هو غريبا إذن الله المسلمين ترسل سيفامه وحديث تريد هذا الكندد قوله يا صلى الله عليه وسلم كل بضعة ضلالة وعام ساسيدة وعام نبقى صلى الله عليه وسلم حديث كان صحيح مسلمك مرقى سلطاتك الله ما بيه تريد طرن غارة شكتك بقرب غارة انت سهل استعبوضوا بيه تريد بعد فإن خير الحديث كتاب الله هذا الوحاق بقير بلا هذا الكإلهي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم دريقة لقد دين بكتورنا قادنا دريقة لن يحمل الله خير صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها الرماعة الوحاق بلا يبداً وحد دين تقرأ لهذا صدر الله كرم بالله إليه اللي بتولي يا إيمان كامل دائم مركاز كل محدثة بك وكل بلعة ضلالة بيتعاكم واباطن كراتاز مرمتو بالاحصنه او شرعا بدعه هذه اكبر بلوقه تروح بدعه تينا يشتري ف... صحه لكن شرعا وحده بدعه ما هي ضلاله علمان اصولي امامك اصولي غا الامام شاد بيه فتره من السنه بقول سيدتي اللي بكو مركو شرحه حديث ككله بدعه وضلاله محمول عند العلماء على أمومه حديث كاس قلوا ماذا ابتدى وعلى الله عنبار أمومكس لا يستطمع منه الشيء هل شيء لكي سرم أولا بهم الشيء جميل ويطعوا حق شرعي لكن ولو نفسي هل شيء حتى لسرم البطة تقطع منه إلى لسرم وليس فيها ما هو حسن أصلا بلعنا كماتر شايفة ايه بلع وضلالة أساس ليه يا إمام صارديك ما هو يقوله؟ ونصير الصحابات الفهمه هو إمام الهروي وقوّره عبد الله ونعمر إليه لكل بنعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة بلعنا وضعه ضدكا قبل كميده وهروه كان إلي بلع حسنة طائق بلعنا وحبه صحابته وعبد الله ألوان الحافل من حجة فتح البارجة، ماكو شحي كل بلعة ضلالة وهي قاعدة شرعية كليت بمندوق يوم الفئيمة حديث كانو حينوا وقاعدة جود وشرع والواقهان هي مندوق عام وقاعدة جود ماهان أموم الفائلة حياته سألتك مندوق روحة القير وإلا إلا هدوير وكل بدعة الضلال الشيء قال سواء بدعة بركة الراوحة توصع وقع الضلال الضلال فلا تكونوا من الشرعي بدعة الشرعي لك أننا قد كملنا غمنا لأن الشرع كله هدى حيلا شرعي ببنان تسواهن بدعة دعنا الضلال طرع بدعة دعنا الضلال سنوك جيد يريدين هبدا آيه الضلال حيئرك يقول لك أبقى بقوة دي كله ضحومه فائدين هذا ايتا ولا خاصص وعام هذا وعام مخصوص او عام مراد به الخصوص اخذ عام وهي لكن ما انت واحد هناك ضاقه او اه ضاقه بفتح اولى خاصص ما بنار الدليل الاسكرا واخاص لا دليل كذا لا كان اصل ويدن قد عام كان ممكن هو او لماذا هو ما بنار الا اسك خاصص ما لكن آيات دا التقصير الله عليه حال رب العالم الحميري تدنور كل شيء بأمر ربها يكون بأمره فيه والله حيات سمجد إلا خسيس وعى بابه ربها يكون بأمره ليلي كان الله يقول ما تدر من شيء أقدر عليه الشيء أي دلط ما أبدو الله صدره وإذا سألت حتى تلالي كفيل كل شيء أي مرت عليه وكذلك لرب ااا حين صوتي عمر بن الخطاب تراويح له مركو امامته جيو ددك يري نعمه البلقه هذه حين مجترب العفره تراويح ضابط كامله حسبنا الله ونعم الوكيل تراويح اللي يقولوا ريت تيون كم تمام البخاري ومسلم يقول الحديث هذا البخاري صد حريان عملت صلوات الله وسلامه عليه aysho wakhiraa dadantii afraaqta iyo qadi iyo miski maabudu sallallahu alayhi wa ka hada waka hada ogoto si qadi iyo in in مركه الى ما عندي خطا الا نجد تتي شرع النبي سبيه ربي كده والبدع وشرحه هذيك عاد حمرك حقنا هون سوماتي نجد تتي طه صلوات الله هذه هاي ماذا لما لي قوعتك كلماتك انت اسكرية مالوحة وسعطها إن كانت هذه بالعطة فالنعمة بالعطة لك هذي تراويح بالعطة أهاليك مبأة عنه هذي تراويح عنه كما قال لك ثم وعلمتها قل <سؤال> إن كان للرحمن ولدهم فأنا أولو العابدين <سؤال> الله الرحمن كهبي ولد لها لها مبأة لها أنا أبوها انت عابدة إلهي ورد ما الله قصه وعيدنا سواء لقاء أنفين وعلى الله يتحدثك وعلى الله بعد ذلك تعمل العلوم والحيطة لا يوجد شرحي ابن سعد وريقين كياد وريقين إن كانت هذه البدعة فنحمة البدعة هذه ما يعني أنه أنفين وضع ما يعني أنفين إنه البدعة هذه مرة القرى النصيدة حافل من حجر حافل من حافل من رجل وعي لأن البدعة أمر شغي وبدعة الغوي إنه مهن شرح حينما بقادته في لي حافظ في حبارك وكلي حافظ مكافرين سورة البقرة بدي أس صماوات مركوا الشرحة ابن ريتش بن جامل قلوم الحكم ما هم جدعون آه حيني الله يحيط مكرفك عن الواقلينة بإعادة الله أرغل نما بقى تاس وحو رأيك دين مياه مكرفك عن الواقلينة إلى ذن مياه يقف كيسا من الملؤوسا فنان كوكوه في هسر ما بحضوا وقوكوه هسر واحد الله تعالى واحد هو الدنيا ما بقى هندية شغلتهم على البرتان هااا هو الدنيا الله عليه وسلم باشا يقلق ارين الدنيا ارين دينات ارين دينات اصلاك كتيرية وان الدنيا وهذا الضرب ما بيقول احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو الرده Luks Segut liseki koh motivet onatmahii! Youitke enske vaja tunnitud, itildina lahki assSLI hee Gallineh, ori that vakavali te parole, ago naredil kohov kohmja! möganti hall Estatei musselki on tevkrat entendbes temelime kel milhões kohant. taedime kelья on matundel seis kohod, rekwir, hallituuh saестеid, teetheg rahadhes eh kohan satez sabuna ولذا سألت لديه واحد دراني دفيري هذا كأفض النبي صلى الله عليه وسلم كاللحان كل بضعة ضلالة سحابة يقولي كل بضعة ضلالة اللقلو قصاص وكل الجري حكو صوحة سوسيرية حكو صوحة سوسيرية حديثك بخاري النبي صلى الله عليه وسلم اقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يطبعون ما تشابه منه فأولئك الذين صمهم الله فإحضروا مركات ارقطان متشابهه لا راه وراه لوقلوقه حقنا لوكيدي كره حقنا لوكيدي كره بدك راعيه ادلله الله ان يشهو فتنه اسمها بدك راهي ما عاوه يسكر يراضي صلى الله عليه وسلم دلله حق على فراه الله اله القلوب الذي كتبه حي تعا لك الله انتعيم رسول افهم دعاء النبي رسول الله قولك قل... رسولك قف بل آذان قولك اسكمار ومركر وكر قل... رسولك الله قل إن كنتم تعبون الله فاتدعوني يحببكم الله ويكفر لكم ذنوبكم إليها اللي برساق... شحيك سي... شحيك رسولك صلى الله عليه وسلم قال تعالى إلى الحبير ولقد مكناهم والله لقد حقيقي مكناهم كريم اهل وان مكاني معي الى الهير او واسين معي في ما لديك اما كناكم انن المكان فيه دهيس وتعلم الله خري له الى الى سمعا مطل وابصارا عربيا وافئده قلبيا فما اقنى كمد دفاع ان نحب وسمع ومقل كودي ولا ابصار عربيال كودي ولا افئده قلبيال كودي من شيء اي شيء انت كم... شيء بفاعله ايد وقتك يا دفاعين كانوا ايها اليهود يحدونا الى يدينا بايات الله لا اله الا انت وحاق وعحريري وحا بهم رعب ما ادابت كانوا ايها اليهود يستهزئون الى كل شيء حسابي اداب ولا قد هلبنا والله لا تضحك كيف هلبنا ونهلنا الى الهيري ما لديك حولكم يا ريلين نقصنا عاد غير قريشيد ا من القرى ما قالون حالك يا ماغاس وصرفنا وانقد قدمه واحد بيني الايات ايها لعله بدكاس يرجون انه يرجون ان كلات عن كفيهم اي فلم يرجن فهلاكنا وكلاب جديده وهناقني فلولا ما صره بحرقو كرجال من دون الله علك آليه التن إلهيالك أي كبكتين محيو بوكير جاريوهيه بان اسكبت دايله بوكير جارينا اتضلوا ويكلمين عنهم عن عابدهم كوي عابدهيه وذالي كلمت داسنا افكموا بين أبوركو دي إيا وما كانوا أهانشادي أي أهاضيه يفتروا رأينا جبان أبورتان إلهي وإنه وطموشه لي سبحانه وطعاله أمضي هرور لها لجي قرير عبد وجد البيان اللي صور xadiir laga hadlo xoolo adoon iyo xool adoon waxa la sii waxan ummadaha la sii xog xaraha ciika xog biise dirke ballaarnida arurta waxa مركب آياتك الذي يدان هلا يوكلا إنكبع عيلي عيليا إنكبع عيليا إنكبع عيليا إلى الحير سبحانه وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ والله لقد حقيقي مَكَّنَّاهُمْ هر أقوام مكانين ميت في مالذيك إن مكناكم آمان إن المكانين في الحيثة وحيدين كآنا إن المكانين من كثرة الأموال والأولاد وبسطة الأجساد وشدة الأبدان وحاناً إذن كأير مكان أو من كثرة الأموال ماليالك ترى ده والأولاد عرورت ترى ده وبسطة الأجساد أجسام إيه تركك سيدة أبقى إرائيه وشدة الأبدان إيه تركو وحان مكان وحان إذن كأير قد من هيثك الى غير سبحان Wa الله محيا ليسن مقا وابصار ار ديال وافيده قلبيال معناها عقلي فما اقنى كمد الفاحن هم قالوا بسدوره صم مقالكودي ولا ابصاره ار ديال كودي ولا افيده قلبيال كودي من شيء اي شيء عن شيء دفاعه والمفهوم مضلق من تراصره شيء دفاعه كمدفاعي اذ وقتك مد دفاعك اروع الى هذه يتهدون الي دي الله اي اياتك مركه عيالك الى مركه ديده قدرت مع الضوء حقهي خورها اندها يدهها عقلها يفكرك بجمع هذا قال لك ما يلي ترون بهم غير عاد ما اد بي كانوا ايها هذه يسعوا انو كنتسهم بي ادن ادن كان كنتسيس جيره او ايدي ترين مالك كامر فالكوه ايدي كاسا هريريب كالدكتوريال امارك وحوه يدونكونا تيوكال انا تساميضا او اماركاسنا حداب كيوكال ادونكو بحوه ولقوه هلجنا والله اللقوه حقيقا يهلجنا ووه هلجنو إلهيلي ما وحي حولكم هريريهما قصونا من القرآن مغاليهم حاليهم اي من أهل القرآن قاسا ها واحد توصلوا لقي دامر هرما كامر هرما وما دحل الهلاقين أيب الكهر ريسي لنعان يمانات وحاكسوا إلى الهر الصدق وحاكسوا إلى الهر عاكتن حتى لغصوها ووحل حفر موضة يد الجناية هل كأس يد الجناية بانكشو شعنا يا كحجة كهر ثبودة كحجة وحاك حجة قومه ووحاك حجة الهر المديد وحي الهلاقية كوحر ريسي حلل ورمى الحقوق هذا الطان وحن سبحانه ولا قده لبنا والله لقد حركت اهلنا واهل ما وهي الحوله مريدين قصقنا من قرى ما قالوا يحلوا يا هاب وصرفنا ضكاسنا سيدي نوكرا وحلوه حديه ما كانوا ايه فلم فهو تبكس إلي الله تنسيه والبوح الله الشيخ هذا الدير ينقال لي ماذا أهل أبني إذن كالباريق دار المرطان حيث سهيده إله وقو الشيخ السبحانه سيد المشركين تعرقات أي أعيودهم تريد الله ما نعبده إلا اللي يقربنا الله كوان العابدين أجدك لك ملي ما هم أيونا وحنا قوكرا لكن الله يلوده ويريا ساس وقليفين عجيبين إله وقوه سبحانه هم من فلو عن مسارهم محيبو قرقال وينهر عق يا قالدي كرول لا خلاغاي ضمان الى لاههم ثم الينا فلو عن مسارهم محيبو قرقال وين الذين الهيالكي اي اتخذوهم اي سميستن من دورله على كسوكاي سميستن ربان والهي لو دوغود اي كسمايستن اتخذوا نفهم ثابت أنه قرباناً والآلهة كان قرباناً الذي كان يدلعاً فلا هو أن صرها أم قالوا يا أمم بيه الهلاقين الذين إلى يلك اتخذوه أي اتخذوهم كسروا استيروا القتلين من دون الله الله كسروا كقرباناً وحده الله الذي يقوله هذا وحده الله الذي يقوله هذا كان قتل الله الشفاعات نحن ما من الله الله الذي الله إلى هين مقنين هل يسعده هذا واحد آه waa ilaahay ma wadaawo wiixii ay ka dibte markii adabta iyo halaagu ku dagay naxii ugu gargaari wayay ila ruuxir bal aaliha tan ka qabana la و ايغوب قاهب بانغلايه وي اي دي تشيرين هاو لايف ففع الله جل ذلك ذلك الكذب وحينت الى و الى و حلاك و حاتينى ماركي هورا خرب ايل ماغاريلو غدغ اه ماركي في وذلك ضلال الهتهم اتهايتهم وينت لوايد او انهم مشركين تكلهم وانتناء نصرتي يا ججكوده لوايد اسكو بين ابوركودي مره بين ابور عليه الطريقه اه بين ilaa hayaalku noqday daymoore lo waayay iyo gargaarkooda rebtoonabay ifko wabeer buur koodi mushrikin tabarkore been sheegi marka ila hayeen alle ino dhaweeyay waati weeyaanu ay hayeen yaftar inay daaburtan maada bawsool ku badan misteriya ku banaa waabeer buur koodi iyo waanaha ilkaanu ay hayeen yaftar inay daaburtan been abuur ee ولقد كناهم والله لقد حقيقه ان كناهم فرعه وعما كلمه في ما كي ان كناكم اذن كان من مكان في ريحس وحن ان اذنك انسين من كثره الاموال وجعل له محملا من رسم امقال وابصار ارجل وافيده قلبيا ومعنها عقليا فما اعنے كمدفاع عن حدوده صم امقال كودي ولا ابصار ارجل كودي ولا افيده العقليه الكودي من شيء شايع قد بفاعله كمدفاع اذ وقت كمدفاع كان اي اهابين يحددون الى يديين عق بايات الله وخاقا وخا هريري ديهم غالبي ما حداكي كانوا اي اهالي يستهزئون الى كوتشك سان بي عذاب او غيرها ان غورما و امانه نوكنه دتجوشي بي اه فكنا بما تحيدنا نوكن ما وحي وصرفنا وانا جد جدنا اني آيات آيات عن قد قد دماؤه عبايني الآيات آيات الله اللهم يرجعون ان الى افتان دردي او اكلتان عن, عن كفر لكن فلن يرجعوا فهلاكنا فلو ان نصرهم محيقوك رجال وينجالوا الذين الهيانك اتخذوا اي اتخذوهم اي كبدت قال تعالى الى رب اوماد دير بل الى قد جار اسكدا يضلوا وركلوا من عن حقه اي ذهب وحاب كم نقادهم هو خاطرك ودارك اي ظلام الهته عنهم وامتناع نصرته ان الى هيك لويه برك لو باهنا غرغار كودن لوايو اسكو واجب ابوركودي مره غير ابو واحكو بس يوا كانوا اهم شيء اي اهابه يظهروا غير بين وإذن صرفنا وذكرنا بك سوبانا أمد هذا الشيخ إذ وقت صرفنا أن سيليحني إليك حقاً بالنفران كوح أن يسليحني كوح داسو من الجن جن كميد أهادي دا. كوح داسو يستنعون التقيسين أيين القرآن قرآنك فلنما حضروه القرآن كي ملك يؤيين قالوا وحيرة هدين أنصدوا لك هرئي قرآن موسيو دقيسة قرآنك فَرَمَا قُطِعَ بِالْقُرْآنِ كَمَا دَمَيْنَاهُ وَلَوِ اجْتَسْتِ مُنذِرِينَ حَالَهُمْ قُدِغَيَ إِلَى قَوْمٍ كو كو قَوْمٍ كُودِنتِكَايُ اجْتَسْتِ فَرَمَا قُطِعَ بِالْقُرْآنِ كَأَقْرِنتِ سِلَ دَمَيْنَاهُ وَلَوِ اجْتَسْتِ جِنِّي بِ إِلَى قَوْمٍ قَوْمٍ كُودِنتِكَايُ كتاب قوم زيره يسوتو كيي ني بعد المصامين بعد كتاب موسى ما موسى كتاب سي كذاال كتاب قوم صديقا حمينه من ما كتب بمن تبين يديه هرتي سوغنابه كتاب قوم يدي دك كوهونين الى الحق في الاتقاد والاخبار وهاو اشهيغيو الى عقيدته وإلى طريق والدرجات الكوانونينا طريق مستقيم متوسط في الاحمال الاحما صلى صمائنا يا قوم تلك تلك تلك النيو اجيئ اجيئ الداعي الله الدائد إلهي متكبرك إلهي حديثه وييريه وداهي الله كل يغفر لكم الله واني قافا من ذنوبكم ذنبياتكم وحكمت بعضكم و انشركم و ان الكفد بدنا من حباب حباب ادمكم اليم الملمن شركه حنجيه و من لا و من لا يجبكم كيف الله لا داعي هسه فليس فقط سماهم بالجسم بيديه في الارض دول كركي سوغا فليس اللهم بمعجيس الميت عاجز كريكاً إلهي في الأرض دولك كوركيسكو عاجز كريكرا وليس اللهم أمان السبنان المندوني ألا قيكي سحالا لأيهين أوليا وقرقاليا الإلهي كعليا عدار كيسا أولئك بدك أن داعيك إلهي أجيب في ضلال بعضي أيكو السبنان ضلال كوم مبير بيين أو عبد آياتكا واحد قبل يا النبي إن السبن صلى الله عليه وسلم 넣u val see Ki See Se Asustamos vastu in all вами, val ehkamay offbala über selline paral vide oegas Urban ja ja Fernan on ja ehkab ja er tiivadud kordid, itib Nii mille kuue on semas tege Proevud Kristus! ja es sas bad Hurfu àanda elinli ja ja midagi vada delii tuil chini ga is marka laba mar ayu bageystay hal mar maaha mar ma jiro ma doobayna nabudu u qay salatu allah alayhi wasalam asaba ubay ayay tagalsteen oo ay hunayee waxaan hadayna hadith saxeed bukhari ga ihaf ee uu u yiri rasuulku waxa taqasoo koox saxaab saxaabadii sawtay oo ayay ku socda markaas uu qeystey suuq uu kaada oo arabtu sababta aworka kor laga keenay dadna shayadheen inteeskoo shaydana mumkin isteegaa billaadaha ugu isteegaa midka ugu koraya malaa'idta sanad joontu tabbedistu sanad waxa sadacay heeb ila dima heeb wal wax dibe heeb ila xaysa heeb mid ka qana heebnaa kursiga ka dhaca to soo degayste oo soo umma ka maglo أعطى تقول كتاب قبله يالك أشير تقول كتاب قبله يالك أشير يقول لك بعض الكرسيان سألقوا بقالة وعلى الله إبني وحا سيكدونك مرك أشير يالك أشير وحا أي شيء يالك قارع إلا كرة بوكريبا لك سردفعك مركي ما بقال صوت رسول الله عليه وسلم لانا وحي يصوت مرايخ قرآن سيد أي صوت رسولة طمر والبا سمدي والجتوتي شايا دي. قال ما بنصح دم تالا ودف دمابور شو تشني تورن تور توغان والله لا بحد مرحوه حديث كان البخاري وعبد الله بن عباد وصلاه تن بكودي كصلاه فركاسينه ورخا دعي دصلاهتي فركاسينه وصمادي يغور كان كي كينتير كل بحد وخابا صو قربين دم تالا ما سماد المدح هو القلوي ماركاسه شياذينتي مرحله الله الله الرحمه اليهدين واحد سماد اللي نكغي خيشي وواحد سو كوردى بوكا واحد سو الله عليه وسلم والصلاه صباح صحابدي سوتجيريو وحسن الله ملكك في شوانينك هي قرآن كن الأقلي ويقول لك أنه يسلامه ويقول لك أنه يسلامه ساسي إهدونا عبد الله بن عباس وقال يقول الوحي صور ما تقول الشيء إن كمي بقي يسلامه قل أرحيه إليه أنه استمع النفر من الجن ما تقول الوحي الله وشيء أقول الوحي كمي بقي يسلامه ما النبي صلى الله عليه وسلم ما ننامي دا ايغو دي يا تقي يي اويري اقان مع القران كان دو اخ سغاطو ما دو تدرو اخ ايري ديغي سنه كاس ما واحد تو سا صحيح مسلم كان حديث عبد الله بن مسعود ال عبد الله بن مسعود اويري انتي لي حاجه يمكن تجيني نبل قران كان كودو اقين اي قفل سداي ميكون جيره اويري قفل سداي لماع حاجه كوانا وييب wa hayaduhu halanki maagu sharba دا ايني تشيغي ايني فاتيتو فقرات عليه مركه وعطوه قران ان كسو دلع وليك السائل اوبه ما ينه وعوجاوي حان كسمد صلى الله عليه وسلم او waxay و وحوا جثمه المؤمنين تاوا خولي هنا ديقاد خولان انسغا وخاسا اسك حمك واهله ما صلى الله عليه وسلم او اشيغ بويته ويقولي لا ف خولا يان لم يكن هناك حالياً يمكن أن يكون هناك حالياً نبقى صلى الله عليه وسلم لن يكون هناك حالياً لكي يكون هناك حالياً قال تعالى إلى الهيري وإذا صرفنا وذكر نبداً سبحانه ومدابه وشكه إذا وقته صرفنا أن سألحني إليك حق هذا مفاراً كوح أن سألحني كوح لأسه من الجنة الجنة كوح لأسه يستيعونه لكي سنة يليم القرآن, القرآن, القرآن فرمى حضروه قرانك مرك قرانك اليعينه ابن جرير وهو الى رسولك والله رسولك يوم الرسول صلى الله عليه وسلم قرانك ودغست لبد لا دولو خيوه مرك قرانك الى تاسمعوا الاخوه اداره دين قال الى تيتا كيس على مره داك انا, إنا, ده. أول ده ده ده ده إنا المقصود كان فيت اسكو دا ها الى قلتيه بابا هاك ميرو سوما <سؤال> جدي أنسي تو لك ترارعي آه لك ترارعي آه لك ترارعي معنا أنت آمستاذ كيف تقول سأشمين إذا تتصل كيف تقدم كيف تقدم كيف تقدم كيف تقدم كيف تقدم كيف تقدم آله تعالى إليه الحبيل فلما قل ديه مركي لن يجي قرآن كي أكلم تيسير وإلا وإلى قوم قول, قول, قول ديه وإلى قوم مطيرين حريف فيه ilmi naku faide isteen to aqwa wanbo anaga dad kaleerada is maquma ay ibri boqolal ayuun ayu qala hal fadii ama laa fadii ka dhig du'a iyo sugu dinii anaga boqol boqol fadiiyo qof kum fadiyo daa'ina du'o tabaq waxa daday raxamta dhic kala soo mu gudiyta dhimaay xalay qaydada salaafiyay waxa salaweey diiday في الله. ما مستوعين pouch ذو حال محل الصواطني محل الصواطي يجوكي بجانى صواطي حصه لا الله احده ي turbulence اصلاف عليك كدير ً اصلاف عليك برایا مقعت除 و احنا افروفش يجع ما ما اقول ونات بينا م Linda عما او لكره نص ما ونات بنى فحد نصة احنا نليش اهيه قالوا وحييو الاهدين وقالوا وحييو الاهدين يا قومنا اية 10 في पेमेंट تدون حق اصول المؤمن القرم المسلمين تقا قطين منفصلين ترى هلك Afe kuna halkan ku sheego aaladadeena loo dayshiray in aan ilaahay rasul kii yidiri ee tidiga nudur u baqameedaa suratul yusufna ayada 100 iyo sagaraat an ku sombarmay wa ma aslam min qablika illa rijalan min ahli alquraa ilaahay wana subhanahu wa ta'ala oo ayadaas ku sheegay wani geemaana diru reemay ka suban malak دمر ماهين جنين ماهين هكذا سلوه وحيونه مركا وليك نبي جنية رمدرين اي وحي هذا جنين انبياء الانسكم فعلينا تسلسل الى المحل يقولك يا معشر الجن والانس ألم يأتيكم رسول منكم سورة العنعان إلهي وإن سبحانه وتعالى أقريوك وإذا كما عدا جنك يا انسك ميين سفيريك ما انحسوني كميت منكم توحا الولائتيه من مجموع انسين سين هابين السفدر كيميا انسي خصوصا كان هاي الانسي كميت وحي لمتحي يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان الى وحده بعضه يوديق اسودا في مرجان لكن السفدر وحجروا كصبحاً، قبضوا كصبحاً، فأسلمتكم مركباً يا معشان الجن والإنس ألم يأتكم الرسول منكم أي من جنس متموحكم من متموح الجنسي الرجل أي رسول الجن يولي يسعى الله مصادق قالوا وَحِي يَهِ يَنْ جِدِكِ الْمُؤْمِنِينَ تَآيَا قَوْمَنَا تَوْكَانِيَا إِنَّا النَّبُ صَبِحْنَا وَحَنْ سَوَمْنَا قَلْمَا كِتَابًا كتار. كتاب كيسر انزلت لسربيت عن موسى من بعد كتاب الموسى نبي الله الموسى كتبك يسير كجرال مسدقا على كتابك سميت رمانا اللي ما كنتم تبيري يديره وتساقوص المعادئ كتاب او كتاب كيسر الموسى كدن بي فان معين كتوسين كانوا وضد لسو ادي موسى كتابك البسودية لسو اديو وعلى اعم الرئيس اي شجوان اعم الرئيس امام مصلى في شركه البيط حافظ كيكو ابوه بير المام انسي نبيس وكدهي واسح لكن كتابك ليسو دج يقول دين وعد يا ترقيق قلوب ابغنا ان يا حرام يا حرام كتابك التوراة ها ام بتذكرها ارمي بسر كتابك كتابك عصر مرتفعها يا قومنا تلك اليوم إننا نبو سمحنا وحن صور ما قد يريدين كتابا كتاب كتابك ووزير بعد موسى من بعد كتاب موسى نبو موسى كتابك يسي تقدار كتابك ومصدقا رومينا اللي ما قلت بتبير يديه يورتي ساقوصوا ما ده كتابك يهدي ذلك الحق حق كوهنونين في الاعتقاد في الاعتقاد والاخبار كتاب كان حد اخبرت اشيغ الذي عقائده وهم بس كهنوميه هل خبريق او حق هل كبريق او حق والى طريق الطريق نجد جوا منها طريق مستقل فيا سم في الاعمال حد احماص حد احماص امر احماص وكيف الى طريق مستقل اه الا القران كون خلاص ولا خبا خبر روح الله روح عبد الله قدامه إلهي واسع ملائكه واسع قيامه سايس حتى كرصا ساطعه على واحد يديه إي ضربه ومركب البنا مره في دورين وحا سمي مركب البنا وحا سكت دي دو مستقيم كا ودك قرانك يا قومنا ترك اليوم اجيب اجيب داعي الله لا داعي ديس mit ka batka alahu yara adaa ila allah mit ka batka alahu allah kali allah bari allah tara allah abda'a fat'i saraha ajim ajim adaa ya allah ila adaa is wa amilu khuraya allah is allah وآمنوا هداه به بالله الله معي الله معي الله الذي وآمنوا هداه به بالله الله معي يغفر لكم الله وإريدا فمن دروبكم من بعد من عذاب الآث عذاب القريم لكن أولا سيدة حافظكم يريد اسم معرفة من زايدة إن لغير يواليك قليل من تواطن عدي حدما كي سؤال الإمام إذا طفك قال كأمرك وصول إسلام دلوتي ما الله دافا مصنع الله ورقافة قبر الله دافا قبر الله دافا فسي قبر الله دافا يهدي بمقب الإسلام يجب بمقب كل الذين كفروا ينتو يغفر لما قد سلق. صوت الاله ليه وحلوله جي دا وحل قافه لك اليريم ما كان في خالص حق الله تعالى وحق الحربي والله بحق الله لك اليريم تو العيسى القف كتك هي قالمها كو سبنا مرضت اسلاما ولو ضاف سلادين كتك ولا ضاف سكدي صوت ولو ضاف حكي تيه وضيعه والله باق بير والديك بضاعك وضاعتك انت اي وهو والله باق وحلولت تيغه ذنوبك قماله طافه ما كان في خالص حق الله تعالى وح الله حق خالص حق الله اي الحربي. حق الحربيه قال حربيه وكبروا يحق والله صلوا طافه ا فين حقوق الاداب غير الحربيين اذا مر ان كان كحرب ان حقوق دووب لا تغفر باليمان ايمان مكوضا فيمان في اه بل في بيب Need, tekeb, applied, ma saad meund samiserot voi all compteaisama Luulet. Medelle heilomme actually kohastu mati 000 m achieveanna läksine võtt Lockgaalikneck. Tudelabugended pruse samat Saini Anu seeks competitions 가olla si okejad taptam nadal! Ma d encant Talking firma on pär�� olust ja masse vengeance indi kohiet saad l rom limite see. Mit le 62 exper tavalla on meeld youge levnudar jigammedied. No willeud Origim Nathan? LatHello Reles nule ma falle meundi!!! مغونات الحديثة بداولي قائمة مغونات ابن الشعبة نعم الله صفحه قال وآمنه اللي مضى من صاحبه وصفرك اهقف علامته سكوبه آمنه هنتيدي سكوبه آمنه وصحه على طيبه نشانك السلام على طيبه وكو آمنه سماء مركز سيحده من طمد حكا قروا هنتيدي سوقه قالوا معهمك ترسولك وإيباني رسولك الله وإسلام وقالوا لكي سوقاته انت مال حكيك دوله نعم الله يقول أم الإسلام فقط اسلام نما وقت كاك اكبر وان مال مال فانه غته مال كميه ميه فهو مالك واتنا بسوق كيلام ها ما ييلي خيانه ديته سر الملك والله تيقولك ماك خياره يغل ها ها حرام ما دي جديد و خيري مال كان ايذو مالك واتقدر يخيانه مالو بصوطر. ما ضغطك ان طلبك على الملك القميص مو هي كلمه ولا قولك حرب لكن خيار تركوا كئمنه عرفتي انت خاروي دينته ماي وبناته غيرت كيف صحيح ام الاسلام فقط قديمه وام المال في ما مالك مالك هو مال لا سو خيانه مايا مركا طاحت بالذنوب الله طاف يا وانا حقوق الله قام هي حقوقه قال كحرب ده وهي حقوقه لكن طاف الحرب ميا مركه وحده لله لا اجيبوا اجيب الداعي أجيب. لله الله داعي يسجيد وايدك كذب كده هو ييريه اجيبوا واامنوا فمه يده بالله الله هو يغفر لكم الله غفور مين ذنوبكم من بعد ذنوبكم ذنوب تنكبل كميتها ويرزقكم ويرين كبد بداني من حباب حباب ادابكم قليل المليم شرب حرجيه لما قال على واحد هذيك شتيكم مؤمنين تاع ما كان ايمان يشام اول ما تود وان عداد لقد لكن شال وحينا الذين مو من مرقوم نظره ابل كيسو وان تم بي سرقا فالنار قرل لجدبادي اياتنا نغبلنايه حينا وحينا اياتنا مقام هو مقام تبجج وحو مقام awalku waxa laga dhigay dambigooda inaa qaafa martana laga badbaadin laakiin sida uu xaafii ku yiri qawka xaqahu yahay mu'mininta jidigu waxa la mid ah mu'mininta isee taas ay leedidi kamna day gareeyay sida ay mu'mininta isugu galaan waxa laga cemaa oo lama iselka kamida ay maray aaya quraanana adayna aayata uu abaan tabana واليمان خافا مقام ربه تماما اراؤني سبحانه قف الله قف يا كبغا من وموصول من الفاظ العموم كمتقف جن انس مثل لمتك كبغو واليمان قف الله قف قف مقام الرب رب اسمه رب في اي الاء ربك ما محلوين كوينين قالو لان جنات كودا ربي كوي نبيي صلى الله عليه وسلم مرقد في سوره الرحمن سوره الرحمن وسوره الوجيد كود الاخره صحابه لا مرقد الاخره مال الصحابه ساس تؤفيلي ويرمالي ارك مسكوت حينيكم بعيدا بس كاية المسلمة فبأي آلاء ربكما تكذبان عنك هل مرمي يكواب الميدان؟ لأن كله كانوا أحسنا منكم ردة كله كان يكاف في حماد؟ كله كان يكاف في حماد؟ كله كان يكاف في حماد؟ ماذا يقولون صلى الله عليه وسلم؟ هل الله؟ لا أعلمكم أخرين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا قام ورب شيء من الائك او إل وعلى يمت يلو مهدنا من حمك ربنا انكذب فرك الحمد وهالمرحله مركه ارهبي ربي نحني سن دائرين وحلايه مثل مده غيري ما ربي غيره ما عندنا عرق سكه ها نعمل كهربيتات بين ايديه الله باتشلنا يصير عذاب الله بكران في صريخ ويراوي وينا وهو كلق الضنا جينيك ان لو جمعايلين واغو عمر شيغان ما وخص لينه لو عمر شيغان ولا قيل و سبحانه وتعالى اصرا صوره دا لميت لميت مثله قبلهم ولا جاء منهم قول ان تنلدسيه كلمه انسيون انسي هي تشني ان كوري باتا ايد حي توسي ان صنعها تشني جكبه تشني يخورين الله سي كو انسي جانا كو انسي الله سينا رن حي عدا رد علق مركو كان لي جهنم من الجنه وماسعينه تبك الهي كوكو فيتيمي يا نسي جهنم يكون بحالوش كوي في الانترانتي اللي هضرتكم فيا بنعره لفوقين ها و بابو فدجمو مركو بابو فد يغون فد الله كااوريسك واه وين عقا عقا marka haday haaslan habu mari suru gayneeyo hahay hogeyanacham suubee saree hooy haa kunu ka tiro wa wa man laa وقال رسولك اجيبوا اكبر الدعوه الربه فليس قط كما احد جنس مثله عاجز ذلك في الارض دول كوكب سيكون عاجز ذلك معنى ذهب الى هيك اقاب والصوت ضاره إلاك اعجز من يقف ويدعوك ما طاع له قف من دوني الا إنه سوى جارتو عذابك الا تكين كرتان وليس له قف تصوص مع من دوني ضدكك رسولك أجيل ديري من تلعينه ومن لا يتبع حيث من تعامق أولئك بإعترار المعنى اللهم إشارك حيث من توقف الله في أجيل ديري حيث من توقف الله وعام أولئك دكت دائما إلهي أن أجيله في ضلال الباضيه قصونا دير ضلال كومبير بير تعالى إلى وحيه صرفنا و ادخلnavigation مرة على الشق اذ وقت صرفنا ان سلمه لهم ا لنك حقا دار ان سول لهني نفر القه كو لو مين تشيني ككم اه كو ولاستمون بغير سير القران قرانك فرما ادرو مر القران تي يمهد قارو وخيره هذ انستو ده قاريه فرما قضيه قرانك مكي لكني افنتي سي ولنوا تشست قوم ان قوم قوليو تشست نمدرينا حالهم يا قومنا تلك ميو إننا أنتو سمحنا وعن سواء مقاللي كتابا كتاب كتابك هو زيلة السودة من بعد موسى من بعد كتاب موسى نبي موسى كتاب كتاب كتاب كتابك هو مصدقان غمينا اللي ما كتوب بالمنتي بذي يدي يورتي ساكو سوناده كتابك الحق <تصفيق> حق الدريقة حقاء في الاعتقاد والإخبار وإلى دقيقة وضعنا كوها لنا وضوى المستقيم توصل في الأعمال أعمال شواء على الصمينة يواء على التجاه يا قومنا توقعينيو أجيب الأجيب داعي الله داعيك عليه وآمنكم به بالله الله رميه يؤف سر لفظ الله وهي دلوب طاهر من دروب كل دروب تنوح كمطاه وانشركم ان ان كد بادين من عذاب العذاب عذابكم قليل الملم يشرك حمجيا ومن لا يجيب قف اين تشين الله الداي الله فليس قف معهم بجسم في الارض ابي معجز بيبقى تجسد لله اجى استري كرامها في الأرض لو تكون كيسو كعاجز جري وليس له قفاس ما وبصمنا من دون ان لقيك يسال اييه او يجر جال يا الحجابك على كيريه ورائك دك عند داعله ال تيبي في ضلال البادي يكون صنا ده بلال قومير البير واحد الله سبحانه وتعالى صلى الله وسلم صل وبارك على النبي